Ya la la la la يا اهل والعبوات يا مرعب ابن صيون انت يا عب الكان سلام يا المروات يا اهل الجفاص والعبوات يا مرعب ابن صهيون انت بخيخنا يا الكان يا حفاد جانا اسدهم وجال يالاد النفل يسرون تفخيخنا يرعب الكن يسرون يرعب الكون. تفخخنا يا رعب من مغرب الحق جانا جيش عظيم اللي ما قدر رضوا عيشه لهون تفخخنا يا رعب تفخيخنا يرعب الكون وانصرنا يا الحبايب احزامنا في النوايب ذكو هلال كفرتك فون تفخيخنا يرعب الكون تفخيخنا يرعب الكون وانقلت لاهل الجزيره تلقاهم بكل دراه الاشتدت الحرب يا تفخيخنا يرعب الكون يا رعب الكل وان قلت له للجزراه تلقاهم بكول دره الحرب يا غزو انت بخيخنا الكون سلام الابطال غزاه نسل اليهود يتحزه منهم لسد دم مليون تبخيخناير الكون بالكون تبخيخنا تبخيخنا وان قلت الاستاذ كناه قدر الرفع مكانه بسوق الوغادوم يشرون تبخيخناير يرعب الكون تفخيخنا يرعب الكون واما القيادة حاكيمة اهل النوايا السلمة من وسط بغداد دندون تفخيخنا يرعب الكون تفخيخنا يرعب الكون ومال قياده حكم اهل النوايا السلمه من وسط بغداد دندون تفخيخنا يرعب رعب الكون يا رعب الكون وسلامي يا شيوخ الابر عداكم العيب والع الكفر من كامله قران تبخيخنا يرعب الكون تبخيخنا يرعب يا اهل المروات يا اهل الجفص والعبوات يا مرعب ابن صيون تفخيخنا يرعب الكون يرعب الكون سلامتكم الله وجهك